بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غُلِبَتِ الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يَوْمَ يفرح يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ الله اللَّهِ يَنْصُرُ يشاء يَشَاءُ وَهُوَ العزيز الرحيم الرَّحِيمُ الله اللَّهِ لَا الله اللَّهُ وَعْدَهُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِضَلالِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَفَاءُوا الْأَرْضَ عَمَرُوهَا وَأَسَارَ الْأَرْضَ وعمروها أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بالبينات فَمَا كَانَ اللَّهُ ليظلمهم فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 فهم في روضه يحبرون، وأما الذين كفروا كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك, فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.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 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إلى دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل لهم قانتون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 هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتون فيه, فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِدَ الْقُرْبَى حَقَّهُمْ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ومن آياته أن يرسل الرياع مبشرات وليذيقكم من رحمته, وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعل ويجعل كسفا فترى الودق يخرج من خلاله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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا لا يقولن إن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ